la qinina nistaw Altyazı فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا إِنَّ سَخْرٌ إِنَّ هَٰذَا إِنَّ قَرُّ الْبَشَرِ سَأُصْنِيهِ فَصَبَ وَمَا دَاوَكَ مَا سَقَرْ لَا تُنْكِرُ وَلَا تَذَرُ لَمْحَةٌ لِلْبَشَرِ ساعة وما جاء O مَا تَفْعَلُونَ إِلَّا my oh, oh, oh. ان منخورا ولغا يذ تما ريتن ممن كريما علو في صندس خضر واستبرق اهل انسر من في الظل وسق No, no, no. يَوْمَئِذٍ <تصفيق> نَاعْبُدُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إِنَّ النَّصْرَ طَال وَلَا يَذِلُّ مَوَانَيْتِ كَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَانَيْتِ لَكَ الشُكْرُ عَلَى مَا أَعْطَيْتِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتِ أَسْتَغْفِرُكَ العفو عفو عفوا الله اللهم انك عفوا تحب العفو عنا اللهم اجعلنا من صادف ليله القدر فغفرت لهم ذنوب وسترته له العيوب وجعلته من اهل ta oh, ka oh, oh. الله مغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بالمحدانية ولنبيك بالرسالة وما ترهم على الله مغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم وأكرم جزنهم ووسع مدخبهم love نور الرسول برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم املئ الفين قلوبنا واصلح حال واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى اللهم فضل عبدك القاضي على هوني مدا واجعل اعمال الصالحه في رضاك يا رب العالمين اللهم اننا نهوذ رضاك من سخطك ومن معافاتك من قوتي وبك لا نحصل ثنا عليك انت كما نيت على نفس فصل الله مرسل وبارك على خير خلقك محمد